بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والاخرين وعلى آله وصحابة أجمعين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولا حول ولا قوة إلا بالله أيها الاحبه في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحن التقينا مرة أخرى على مائدة شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الشفاء للامام القاضي عياد رحمه الله تعالى وقد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث عن زهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقلنا إن الزهد ليس هو أن لا يملك الإنسان شيئا من هذه الدنيا ليس هو أن يعطل الإنسان نفسه ويعتزل في دير أو يعتزل في صومعة أو يعتزل في كهف ويقول أنا زاهد في الدنيا ليس هذا هو الزهد الحقيقي الزهد في الدنيا أيها الأحبة هو أن يكون الإنسان عاملا أن يكون الإنسان كاسبا مكتسبا أن يعمل الإنسان جادا ولكنه يسخر كل عمله لآخرته يسخر كل عمله لآخرته معنى كل عمله يعني أن يصرفه في وجوهه معنى هذا أن يأخذ المال كله ويتصدق به كله أن يجعله لآخرته، فالذي يصدق به، فالذي ينفق على عياله لآخرته، لأبنائه لآخرته، ليستر به نفسه ويعفف نفسه عن سؤال الناس هذا لآخرته، فيسخر دنياه لآخرته، ولذلك يمكن أن تجد أغنى الاغنياء هو من أزهدي الزهاد، تجد الإنسان من أغنى الاغنياء يعني عنده من الدنيا الشيء الكثير ولكنه زاهد في هذه الدنيا بحيث يأخذ تلك الأموال. ويصرفها في طاعة الله عز وجل فتقربها إلى فتقربه إلى الله سبحانه وتعالى ويجعلها مطية, مطية لآخرته إذا أردنا نماذج من هادي من هذه من الأنواع من, أو من هذه الصفات من الزهد منين نبدأ؟ نبدأ من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الذي جاءته الدنيا فأباء وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممي وأكد زهده فيه ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم انظر إلى هذا الكلام المطرز كيف طرزه الإمام ببصير رحمه الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الدنيا فأعرض عنها وأقبل على الآخرة وأقبل على الله سبحانه وتعالى قال وأكدت زوده فيها ضرورته والضرورة كما يقال أبيحه لمحضورة يعني الضرورة شعل الإنسان يرتكب حتى المخالفات يعني أبيحة لصاحب الضرورة حتى أن يسرق من أجل أن يأكل أو يلبس والنبي صلى الله عليه وسلم مع ضرورته أي مع حاجته الملحة كان زاهدا في الدنيا مع حاجته الملحة لم ينفتح وانبسط للدنيا وأكدت زوده فيها ضرورته إن الضرورة ثم قال واحد الجملة مهمة جدا إن الضرورة لا تعد على العصمة العصمة الإنسان المعصوم لا تعد أي لا تتعدى عليه الضرورة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحوجه الضرورات حتى يخالف ماذا أدابه وسلوكه مع الله سبحانه وتعالى لا تحوجه الضرورات حتى يل هذا وراء الدنيا لا تحوجه الضرورات حتى يدخل الدنيا ويكسنها إن الضرورة لا تعد على العصام لا تستطيع أن تتعدى على من كان معصوما من الله سبحانه وتعالى أبو بكر رضي الله تعالى عنه من أكبر الزهادم من أغنى الأغنية من التجار الكبار مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وعاشر أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعتنق الإسلام ومع ذلك لم يكن يتزخر شيئا لنفسه، يعني كل ماله ينفقه في سبيل الله، ويسخره لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسخره في طاعة الله سبحانه وتعالى. ضرب مثالا رائعا في غزوة تبوك، حيث ندبه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى إنفاق. تعرفون غزوة تبوك تبوك بعيدا عن المدينة شيئا ما، يعني مئات الكيلومترات، وكان الوقت وقت الحر، وكان الوقت وقت الشدة وطول المسافة وبعد الشقة. وغير ذلك من الوصافة التي وصفت بهذه الغزوة التي وصفت في القرآن الكريم بالعسرة يعني الشدة فنذب النبي صلى الله عليه وسلم للإنفاق قال له النبي صلى الله عليه وسلم من كان له فضل ظهر فليعود به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعود به على من لا زاد له لا لانده الشيط في الزاد اعطي الاخرين لانده الشيط في الاب مثلا ولا الافراس فليعود على الاخرين يعني من أجل أن تكون هذه, هذه الرحلة وهذه الغزوة ناجحة فجاء أبو بكر بكل ماله فجاء أبو بكر بكل ماله يعني فضل بالرقم القياسي في في الزهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم الزهد في الدنيا أنه قدمها لآخرته جاء بعده عمر بنصف ماله فلما وجد أبو بكر قد جاء بماله كله قال علمت أنني لا أدركه ابدا هنا يتنفسون سلم سلم, سلم تنافس المسابقه ولكن بالحواجز ماشي بلا الحواجز هذا سباق مسابقة قبل بالحواجز وحواجز وحواجز نفسيه حب الدات حب المال حب حواجز مذكوره في القران الكريم قل كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتمها وتجارا تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا ماذا حال من الحاجز؟ تميل الحواجز تعيق قبل ما تكملهم وسبق <صفيق> بالحواجز. تفوت هذو كلهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى قال فعلنت أن الإله أسبقه فجاء عثمان بعدهما بمال كثير وترك أيضا مالا كثيرا لأن عثمان رضي الله وقته كان غنيا فجاء بمال كثير وترك أيضا مالا كثيرا سياتي بها في أيام, في أيام من أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه ودول الوسام للمنفقين في هذه المعركه في هذه الغزوه هذا هو الوسام قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر عثمان ما فعل بعدها عثمان يدير اللي يدير لن يضره شيء بعد هذه الغزوه بعد هذا انفاق الذي انفقه هذه الجمله سقال في وجوه الذين يتكلمون في عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه المستشرقون وادناب المستشرقين الذين ان يخذون في, في, في عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رضي عنه الله سبحانه وتعالى وقد طاب على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا يضر عثمان ما فعل بعده هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام رسول الله وكلام غير رسول الله, صلى الله عليه وسلم. لا يضر عثمان هذا هو, الزهد. هو الزهد. مثال آخر وهذا هو الـ الـ الـ الـ أختم به في في النماذج والأمثلة عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه تعرفون أن عبد الرحمن بن عوف من السابقين إلى الإسلام ومن العشرة المبشرين بالجنة ومن المهاجرين من مكة إلى المدينة وصرك ماله في مكة وأصبح في المدينة فقيرا يعني هاجر ترك ماله وداره وكل شيء هاجر في سبيل الله ولله فلما وصل الى المدينه اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع سعد بن الربيع هذا من اثرياء الانصار من اغنياء الانصار يملك مالا كثيرا من دور ونساء ونعم ونخيل وغير ذلك فلما اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين غنيين لا من... بين فقير لا يملك من الدنيا شيئا وغني له من الدنيا الشيء الكثير ذهب به الى بيته وقال له يا اخي انت اليوم اخي في الله فكل ما أملكه فنصفه لك حتى الزوجات عند أكثر من زوجات انظر إلى أحد بهن إليك أنا أطلقها وأنت تتزوج بها يعني يريد أن يغنيه في بين عشية وضحاها. من منكم لا يريد هذا الاغناء يجي واحد يقول لك الله يجلسك بخير. أنت ما تهزلهم لأي لأي مشكلة الضور كين كين الابيل والبقر والغنم كينين النخيل والبساتين كينين ما عليك الا ان تقبل شرط وحده ان تقبل فقال له هذا من من سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه زهد في الدنيا ولذلك سمح بها وعبد الرحمن بن عوف زهد ايضا في الدنيا ولذلك سمح منها أو تركها وطلقها كل واحد منهم مثال في في الزهد الذي سخى بها وعرضها على اخيه زاهد في الدنيا لو ملكت عليه قلبه لما سخى بها ولما جاد بها والذي قال له بارك الله لك في أهلك ومالك أيضا زاهد فيها فكلاهما زاهد في الدنيا قال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه بارك الله لك في أهلك ومالك في أهلك ومالك حيث عرض عليه الزوجه ومالك حيث عرض عليه نصف ماله بارك الله لك في اهلك ومالك دلوني على السوق فقط في السوق لكي اعمل واكد واجتهد اذا فالزهد ليس هو التكاسل ليس هو التواكل ليس هو القعود في البيت وتنتظر يعني من يمونك ويغنيك الزهد هو ان تعمل ولكن من أجل آخرتك ان تجعل دنياك مطية لآخرتك دلوني على السوق فذهب إلى السوق السوق بني قي والموجود أنا ذاك فباع واشترى واستفضل أقطا يعني شيط واحد شوية الأقط الأقط هو اللبن المجفف وتابع الغدوة والرواحي للسوق يعني التجارة فمرت أيام فتزوج عبد الرحمن بن عوف علاش قلت أيام لان الاول عرض عليه الزوجه ولكن هذه الزوجه متوقفه على مدى على الطلاق والعده والعده ياخذ اشهرا والرجل تزوج فيش؟ في ايام والسبب في ذلك هو حبه الخير لغيره قال لي سعد بن الربيع بارك الله لك في اهلك فبارك الله له فتزوج وقال له بارك الله لك في ملك فبارك الله له فاغتنى فاصبح غنيا مرت أيام تزوج عبد الرحمن بن عوف لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكاك المدينة في بعض ازقه في المدينة فإذا به يفوح طيبا ما هي يا عبد الرحمن ما هي بمعنى ما الذي حدث ما الذي وقع حتى كنت هكذا تفوح قال تزوجت يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كم سقتها يعني شحل عطيتها صدق نبي صلى الله عن أهم أركاني إلى الزواج وهو المهر قال وزنى نواتي من ذهب بمعنى هل أديت الواجب؟ قال وزنى نواتي من ذهب قال أوليم ولو بشاتين ماذا متقدت أديت الواجب وهو الصداق بقيت لك السنة والاستحباب وهو أوليم ولو بشاتين يقول علماء لماذا نبي صلى الله عليه وسلم قال له أوليم ولو بشاتين ليعلم الناس لأن إشهار النكاحي مهم جدا ليعلم الناس أنك تزوجت بفلانة فإذا مشيت معها في السوق يعرفون أنها زوجتك وإذا ركبت معها في السيارة أو الدابة يعرفون أنها زوجتك وإذا وإذا وإذا, وإذا يعني يكون الإنسان يعني يحمي نفسه يحمي نفسه من النبز واللمز وغير ذلك ما يصدر من الناس نعرفه ليس ليست له زوجة من هذه التي تمشي معه أو من هذه التي تدخل داره آه إذن ففائدته الوليمة الإشهار ليعرف الناس كأن بسم قال له أنت من العشر المبشرين بمعنى في اللول يجلس ولم سُقط أخبار لزواجك لزواجه وسبحان الله هيت علينا باش نعرفه شنو نوكي بعد أوليم ولو ولو بيشاتي فش الناس يعرفوا باش الناس يعرفوا ما الذي حدث بعد ذلك اغتنى عبد الرحمن من عوف رضي الله تعالى عنه غنا غنا مشي غنا فاحش كما يقول المعاصر غنا مباركا غنا مباركا بارك الله له في ماله كما دعا سعد من الربيع أن يبارك الله له في ماله المصطلح هذا المصطلح ديال, ديال الناس في هذا الزمان ديالنا يعني صح صحيح صحيح لينا حيث نجمعوا المال من نحله ومن حرامه ماشي مشكل غنا فاحشا لانه يؤخذ من, من من جميع الوجوه ولكن الذي يخذ من وجوه الحلال فهو غنان مبارك فهو غنان مبارك نعم مرت أيام وإذا عبد الرحمن بن عوف له مال كثير قوافل من التجارة تأتي من الشام وتغدو إلى الشام وجاء عام الرماد فإذا بتجار المدينة يلتقون عبد الرحمن بن عوف يقول يا صاحب رسول الله بإعلن هذه التجارة بكم؟ قالوا له بكل درهمين همين ذير نعطيك, نعطيك فيها جوج وهكذا، فقال لهم هناك من عطاني أكثر. فقال له بكل درهمين يعني درهم. قال هناك من أكثر. درهم درهم. وهكذا حتى درهم كل يعني له ثمان خمسة قال هناك من أكثر. يقدروا شي يزيدوا أبد الرحمن عوف رضي الله تعالى عنه كيف تتعامل مع الكبار، وكيف تتعامل مع الصغار كيف تتعامل مع من لا تنفوت خزائنهم قال الله هو الذي أعطاني أكثر حيث قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أنتم فقط خمسة خمسة درهم في درهم الله سبحانه وتعالى أعطاني عشرة في واحد أعطى عشرة درهم في ديرهم تواب دير عشرة درهم في هي في سبيل الله فذهب بهذه النياق كلها وأناقها بباب المسجد في المدينة المنورة ودع أمير المؤمنين عمر وقال له فرق هذه على فقراء المسلمين فبكى عمر من شدة الفرح فبكى عمر من شدة الفرح لأنه يحمل هم هؤلاء الضعفة ومنين لهم المال منين يأخذ لهم المال عمر ماذا فبكى من شدة الفرح ويعني بارك لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عمله وجهده وتجارته ودع الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في عمله هذا هو الزهد الزهد ان تملك الدنيا تفعل فيها ما تشاء انت لا ان تفعل فيك ما تشاء هي نعم يقول قاضي رحمه الله تعالى حدثنا سفيان بن العاص والحسين بن محمد الحافظ والقاضي ابو عبد الله التميمي هذو ثلاثة الشيوخ ديالو في سبته سبته السليمه ردها الله عز وجل الى حضيرتي المملكه هؤلاء من شيوخ القضاء يطفي سبته في سبته انا سفيان بن عاص ابو بحر كنيته بحر الحافظ الحسين بن محمد الحافظ القاضي ابو عبد الله التميمي قالوا حدثنا احمد بن عمر حدثنا ابو العباس الرازي قال حدثنا ابو احمد الجلودي حدثنا بن سفيان حدثنا ابو الحسين مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح أبو الحسين كنيته أبو الحسين مسلم بن الحجاج وقد قلنا في درس سابق أنه يسنوع مرياتنا بسنده عن طريق البخاري بسنده عن طريق الموطة بسنده عن طريق الترميدي في الشمائل بسنده عن طريق أبي داود في المراسل كما رأينا في وفي السنن أيضا يعني ينوع ويحاول أن يتبرك في كل فصلين بسند في كل فصلين بسند ويعلق, ويعلق باقي, باقي الآثار وباقي الأحاديث وباقي والسنة هنا يتبرك بسنده عن إلى صحيح المسلم عن المسلم صلى الله عليه عليه حدثنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاتة أيام انتباعا من خبز حتى مضى لسبيله ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاتة أيام انتباعا معمر صلى الله عليه وسلم شبع ثلاث يام يعني بتواصلة يوم كلام زيان وغداء كلام زيان وبعد غدا كلام زيان يعني ثلاث يام كلهم زيانا معمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني شبع ثلاثة أيام انتباعا حتى مضى لسبيله حتى مشى عن صدر سبحانه وتعالى ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحادث وإن كان هذا الحديث فيه كلام لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي روايتين من خبز شعير يومين متواليين معمرك صلى الله عليه وسلم وشبع من خبز شعير من خبز كذا وكذا مما يأكل الناس اليوم من الرقاق وما إلى ذلك ولو شاء لا لأعطاه الله ما لا يخطر ببال تعلق السيدة عائشة وتدرج فتقول ولو شاء لأعطاه الله ما لا يخطر ببال لو شاء نفسها الدنيا لو شاء أن يؤثر الدنيا وأن يجمعها لكان له صلى الله عليه وسلم ما لا يخطر ببال وفي روايات أخرى ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر حتى لقي الله عز وجل وقالت أيضا رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاعة ولا بعيرا ترك لا ولا البعير ولا الدينار ولا الدرهم بل ما تسع الله عليه وسلم وترك دينا وترك دينا كما أشرنا إلى, إلى ذلك إلا شيئا أوقفه النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الوقف حبسه النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما ترك إلا سلاحه وبغلته أرضا جعلها صدقة الأرض في فدك جعلها صلى الله عليه وسلم يعني صدقة النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورس ما تركناه صدقة ما تركناه ما يترك النبي صلى الله عليه وسلم يكون صدقة لا يورس يعني لا كهز الهمب هل نحن يا أنا وخصي خلي وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا اه بالقمش ويفرق بالفتش لا حوله ولا قوة لا بالله العالمين يعني لنسى نخصه ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن إذا أردت ذلك الولد أن يكون غنيا فليكن غنيا بأخلاقه فليكن غنيا بأدبه علموا الأدب علموا الأخلاق ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن أما إذا لم تخلقه بالأدب الحسنة وجمعت له الدنيا فإنه بين عشية وضحاها يفرقها يفرق ويتسول قبل أن يموت يتسول ابن الغني قبل أن يموت والمشاهد كثيرة في حياة الناس الناس عارفين هذا الشيء فلان رأى ولد فلان كي فلان فين كيلعب وهو ولد يتسول في على باب على الدكاكين إذن ما تخلي ليه المال خلي ليه الأدب الحسن خلي ليه الدين خلي له تعلق بالله سبحانه وتعالى علمه ان يتعلق بالله وان يعتمد عليه لا ان يعت... أنا يعتمد على شيء اخر نعم قالت عائشه رضي الله تعالى عنها ولقد مات وما في بيتي شيء ياكله ذو كبد الا شطر شعير في رف لي النبي صلى الله عليه وسلم ما خل السيد عائشه ما يأكله كبد انا ما يأكله حي هل ثقل دو كبد بمعنى ما ياكله لا القط ولا البنادم ولا اي اي كبد إلا شطر شعير في رف لي الرف هو حلا شتكان خلى فيه النبي صلى الله وسلم شوية الشعير ساعة ساعين ثلاثة ساعات على كل حال شباركة ديال الشعير هذه الرواية فيها زيادة أنها كانت تقول فكنت آكل منه تاكل من ذلك الشعير كل مرة تأخذ منه شوية وتحن أو التانيكة كترجع تأخذ حتى اعياها ذلك الشعير ما يريد أن يفنى كشاي الشيء ما بغاش ما بغاش فكلته قال فكيلته فقد او فانقضى عبرته شحال باقي فيه وفهمشات البركه ديالو كنت غير خلاتوه كيك غتبقى تاخذ منه وتاخذ منه الى ما أشاء شاء الله ولكن الانسان ما معمره معمر يحسب لله سبحانه وتعالى لا تحصي فيحصي الله عليك ولا سوق كيف يك عليك ذكَّة باركَة ديال الشعر اسمه، قَخد منها وَهني راسك، رَأَى كين مولها، إيه يملي كالتها، يعني عبرتها، فإذا بهذا بهذا الشعر ينفد بسبب هذه المحاسبة الإنسان وإذا إذا عندك الألف عندك الألف في الجيب، بس فقط في كل مرة شحال بقي فيهم؟ خلي هذيك البركة مستورة، قد يمن تعود الحساب وتعود الحساب إيه؟ حتى اذا قال لك الناس قل لا اله الا الله تقول لهم 45.000 56.000 وخمسين نالف. يعني الانسان ينبغي ينبغي أن, أن, يعد ان يذكر الله سبحانه وتعالى وان يثق بما عند الله لا ان يعتمد على ما عنده هو ما عندكم ينفد وما عند الله باق نعم وقال لي إن اني عرض علي ان يجعل لي بطحه بطحاء مكة ذهبا فقلت لا يا رب أجوع يوما وأشبع يوما يعني هذا الحديث فيه, فيه كلام فيه, فيه ضعف رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه أن يكون, أن يكون لو بطحاء مكة ذهبا فقال لا يا رب أجوع يوما وأشبع يوما فأما اليوم الذي أجوع فيه فأما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرعوا إليك وأدعوك وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك لأن المؤمن يستقلب بين الأمرين بين الاضطرار إلى الله سبحانه وتعالى وبين الثناء على الله سبحانه وتعالى فإذا كنت في نعمتين فكن مثنيا على الله واحمد لله سبحانه وتعالى صنعه فتواب النعمتي، حمد الله تواب النعمتي، إذا أكلت فقل ماذا الحمد لله وإذا شربت فقل الحمد لله وإذا لبست ثوبا فقل الحمد لله وإذا اكتسبت مالا فقل الحمد فتواب النعمة الحمد ويقابلها يعني يقابل النعمه يقابلها ماذا الاضطرار أو الحاجة والإنسان في حاجته الدعاء ويضطر إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يحب من عباده المؤمنين أن يقفوا ببابه فإذا نسي الإنسان نفسه فإن الله سبحانه وتعالى يأخذ منه لكي يرده إلى بابه فيجعر ويدطر أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض الدنيا تنسي يعني الحياة تنسي فإذا نسي العبد ويحبه الله وكان من يحب فإن الله سبحانه وتعالى يأخذ منه لكي ماذا؟ لكي يرده إلى بابه فلو أراد له أن يبقى سأيهان لزاد له في دنيا او أراد له إذا لم يحبه الله عز وجل ما الذي يحدث الإنسان إذا لم يحبه الله عز وجل يشغله بالدنيا يفتنه بالدنيا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون مبلس ما معنى مبلسون قانطون الإبلاس هو القنوط ولذلك سمي البيس إبليس لانه قانط من رحمة الله قانط من رحمة الله فإذا هم مبلسون أي قانطون لأن الله عز وجل ياتي على الأخضر واليابس فيما فيما عندهم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين شوف الوقت هنا الحمد لله رب العالمين هنا مبغوش يقولوها؟ فقيلت عليهم لم يريد أن يقولوها، فقيلت عليهم العبد إذا قال الحمد لله فهو أهل لأن يحيا ويعيش ويتمتع وإذا لم يقولها لم فإنها تقال في غيابه فإذا قطع الله دابره فنقل الحمد لله الذي قطع دابر الظالمين على وجه الأرض فيحمد الله عز وجل على زوالهم وفنائهم وذهبهم والعياد بالله وقعوا الحمد لله يونا. ورس يقولها فقيلت عليه فقيلت فقيلت عليه نعم اذا انت بين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن امره كله خير ان اصابته سرى شكر وحمد الله واتنا على الله واعترف لله سبحانه وتعالى واذا اصابته ضر صبر فكان خيرا ما معنى صبر عرف انها من عند الله وانها ابتلاء من الله وان الله سبحانه وتعالى يطهره بهذه الابتلاءات يطهره بهذه الابتلاءات ولذلك نجد سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام يفهم هذا المعنى في ابتلاء الله عز وجل له بين نعمة العرش الذي جاءه من اليمن العرش بالقيس الذي جاء من اليمن فقال سليمان عليه الصلاه والسلام هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم ومن شكر فإن, فإن ربي فإن ما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم هذا من فضل ربي هذا, يعني هذا تسخير تسخير لهذا العالم الذي جاء بالعرش تسخير لهذه الريح تسخير لهذا الملك الذي لا ينبغي لاحد من بعد سيدنا سليمان هبلي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي بعدها تسخر كله هل نسي سليمان وربه لا بل ذكره القى هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر أمكفور إذن فين فينا يكون سيدنا سليمان غير يكون من الشكل طبعا نحن كنأخذ هذه الآية ونقصها من هنا ومن هنا ونخلي هذا من فضل ربي ونعلقها كم بلسيدي الآية الله يجزيك من غير هذا من فضل ربي ويديرها في الطموبي، ويديرها في المحال، ويديرها في، هذا من فضل ربي. ولكن إيش المطلوب مطلوب؟ هل كل هالشي كله لك تشوف راه من فضل ربي؟ راه الشمس والقمر الذي يدور عليك 24 ساعة في 24 ساعة راه من فضل ربي. كل شيء من فضل ربي ما غير هدي. ولكن ما المقصود من هذا؟ من هذا؟ من هذه النعمة؟ أقصد من هذه النعمة؟ الابتلاء فمن شكر فإنما يشكر لنفسه. ومن كفر فان الله فان ربي غني كريم يعني ان النعمه تذكرك بالله والابتلاء ايضا والمكره أيضا يذكرك بالله فتكون فتتقلب بين الصابر والشاكر بين الحامد والمضطر بين الداعي والمثري وهكذا المؤمن ما يخسر ما عنده الخسران ما عنده بهذه الدنيا خسران, خسران دائما هو ربح دائما في جميع احواله ربح الحمد لله على الإيمان على نعمة الإيمان والإسلام وفي حديث آخر إن جبريل نزل عليه فقال له إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك أتحب أن أجعل هذه الجبال ذهبا وتكون معك حيث ما كنت فأطرق ساعة ثم قال يا جبريل إن الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له قد يجمعها من لا عقل له قال له جبريل ثبتك الله يا محمد بالقول الثابت هذا الحديث ايضا يعني فيه كلام ومعناه صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الدنيا وقد اشرنا الى هذا فابى النبي صلى الله عليه وسلم الا ان, تكون أن يكون له فيه قوت يومه يجمعها من لا عقل له يكون صحيحا إذا كان يجمعها لان يتمتع بها لان يلبي بها شهواته ورغباته طبعا لا عقل له ولكن إذا كان يجمعها من نجلي أن ينفقها في سبيل الله من نجلي أن يسد بها تغارات المسلمين من نجلي أن ينفع بها إخوانه هذه نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح هذا لا يناقش أن يكون المال الصالح في يد الرجل الصالح وعن عيشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كنا آل محمد لنمكت شهرا ما نستوقد نارا إن هو إلا التمر والماء يعني يبقى آل محمد صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا ماتوا قدوا النار في بيتهم فقيل لهم ما تقتاتون ما تأكلون قالوا ألا سودان التمر والماء هذا كله يدل على زهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم وعن عبد الرحمن بن عوف قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير عبد الرحمن بن عوف قال هذا الكلام في سياق. في سياق دم الدنيا عبد الرحمن بن عوف كما أشرنا إليه في قصة قصتي مع عبد الرحمن مع سعد ابن الربيع كانت له الدنيا كان له المال وإن كان هذا المال كما ذكرنا سخره في في طاعه الله عز وجل ولكن مع ذلك كان ذات يوم صائما فوضع له الطعام في العشاء في وقت في المساء في وقت المغرب فوضع له يعني الافطار من اجل ان, أن, أن يفطر فذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم ولم يشبع من خبز شعير وعبد الرحمن بن عوف ياكل ألوانا من الطعام فبكى وبكى, وبكى وبكى وترك الطعام يعني انه قال ما لنا نحن الصحابه الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا يعني ذهبوا إلى آخرتهم بكل أجر هجرتهم ذهبوا بكل أجر هجرتهم لم يأكلوا من هجرتهم شيئا يعني الهجرة هي لهم أخبوها للآخرة ونحن نأكلها ونهدبها يعني نأكل تواب هجرتنا ونأكل أجر هجرتنا أكلا لما فقام وترك الطعام قال كيف يأكل عبد الرحمن منعوف ألوانا من الطعام يعني وضعوا له شيئا من من الطعام وشأن من الفاكهة لونين أو ثلاث ألوان فيقشعر جلده كيف اكل هذه الألوان والنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يشبع من خبز شعير فبكى حتى ترك ذلك الطعام رضي الله تعالى عنه وارضاه معنى هذا أن الصحابة يستحضرون هذا هذه المعاني يستحضرون أن الزهد في الدنيا يعني مطلوب حتى لا ينسى إنسان الطريق إلى الله سبحانه وتعالى نعم قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيته وأهله الليالي المتتابعة طاويا لا يجدون عشاء يبيته وأهله الليالي ليس الليلة وحدة ولا جزء الليالي طاويا أي جائعا لا يجدون عشاء لا يجدون ما يتعشون به يعني أمر غريب أمر غريب لكن ليس بغريب من نسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أقبلت عليه الدنيا وأعرض, وأعرض عنها لا الى إلا الله وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان الخوان هو الماء إذا المرتفع ولا على سكر رجة سكر رجة إناء فاخر إلى حد دين ماشي مش بحل أواني الفاخرة دي لدبع لكن الإنع الفاخرة في ذلك الوقت إما أن تكون في إنع الفاخر وإما أن تكون في السكر رجع إلا كلتي في السكر رجاء يعني إنع كيجي كيجي من فارس إلا من إنكيجي إذا كنت في واحد الإنع آه. ولا خبز له مرقق لا خوبز له نبي صلى الله عليه وسلم خوبز مرقق ولا رأى شاتا صميطا قط الشات الصميط يعني الشات المشوية مرأة النبي صلى الله عليه وسلم قط وعن عائشة رضي الله تعالى عنها إنما كان فراشه صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه آدمًا حشوه ليف آدمًا حشوه ليف يعني الجلد جلد البهائم العادية داخله ليف ديال ديال ديال النخيل هادشي اللي كين هادشي الأشي يعني على النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده وجه هدريش بوند وهادشي اللي كله كين شو ما هذا رسول الله صلى الله عليه وآله الله وسلم حفصة رسول الله صلى الله عليه في يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون هناك عليه وسلم عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يكون هناك له الله صلى الله عليه فلما أصبح قال نبي صلى الله عليه وسلم ما فرشتم لي الليلة فذكرنا له ذلك فقال ردوه بحاله فإن وطأته منعتني الليله صلاتي يعني هذا التوب كي يعني كيردو على مرة وحدة فينما علي النبي صلى الله عليه وسلم واحد مرة بغابه يتطلعه في الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثه أربعات المرات يعني بعد بعد طيات النبي صلى الله عليه وسلم نعسى عليه ورتاح قال لي ليس هذه قالوا يا رسول الله رتينه اربعا خلاه الاستاذ لحاله فان وطأته منعتني من الصلاه يعني راحته الراحه التي انبتقت من ذلك الفراش ذلك لين شيئا ما لين ماشي بحال كما كتعرفون لين شيئا ما منعه الصلاه فماذا نقول نحن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على صلاته من الفراش اللين أو الوسير فماذا نقول نحن في فريشتنا وماذا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فاستعينوا على قيام الليل بشيء من الخشونة الخشونة في الفراش الخشونة في الملبس في الخشونة. الخشونة ضد الطهرة اللي انتكلمنا عليه الخشونة أن الإنسان يعني فراش كيفما كان حاله يعني يفترشه حتى يقوم إلى صلاته حتى يكون ممن تتجافى جنوبهم عن المضاجع لا يكون ممن تستثقل هم المضاجع اذا استثقل او اذا استثقلت بالمشركين المضاجع نعم وكان ينام احيانا على سرير مزمول بشريط حتى يؤثر في جنبه يعني يؤثر في, في جنبه سرير ذيله عليه الحصيرة هذه الحصيرة تؤثر بي جنبي النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لو أردت أن تعد فيه يعني الزرار الحصير لعددتها لاشتدي تأثيرها في جسم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إله إلا الله نختم إن شاء الله سبحانه وتعالى بقصة لابيه وريرة الله وتعالى عنه تتعلق بهذا الأمر بزهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزهد اهله وزهد أبي ذر رضي الله تعالى عنهم وبركه هذا الزهد وخير هذا الزهد على على هذا البيت بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقد كان ابوه ريره رضي الله تعالى عنه اسلم عام خيبر اسلم سنه سبعين والتحق بالمدينه المنوره وكان شابا قويا جلدا يستطيع العمل ولكنه يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل العلم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بشيء بطنه ان ياكل ما تيسر من اجل التفرغ للعلم ولكن في يوم من الايام فيه الجوع رضي الله تعالى عنه وارضاه فخرج يبحث عن من يغديه او يعشيه يعطيه شيئا ما ولكن ما يستطيع ان يسال ما يستطيع ان يطلب ما يستطيع ان يقول اطعموني وإنما كان يسأل عن آياتي فلان آية فلان كذا عن الآية الفولانية الحديث الفولاني، فسأل أبو بكر عن آية فأجابه وذهب لحديث سبيله، فجاء عمر وسأله فأجابه وذهب لحديث سبيله، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سأله لينه يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم شيء للمزاح، النبي صلى الله عليه وسلم ست خولة سير في حالتك، قال فلما رأني تبسم، ليش ف النبي صلى الله عليه وسلم تبسم عارف؟ قال عرف ما في وجهه فقال أبا قلت لبك يا رسول الله قال تعالى الحقني فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ودخل معه أبو هريره رضي الله عنه قال هل من طعام أو من شرر قالوا لا شيء إلا إناء من لبن اهدته لنا فلانه وحد الاناء ديال لبن أعطتهم شيء وحدة من الأنصاريات قال نبي صلى الله عليه وسلم خير كثير إذا كان لئينا ديال لبن في الدار فرام أخطاء الخير أخطأ خير كثير أباهر لبيك يا رسول الله ودعو لي أصحابي هيت على أصحابي مشكلة أبو غرار بغاها تصل كله ماشي, ماشي الإناء تصل ديال بما يشبه ولكن رضي الله تعالى عنوارداء قال ولكن ما كنت أجد بدن من استجابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطني أنا بعدن أن شرب وإذا شئتش حاجان هيت على أصحابه, أصحابه في هذا في هذا الحديث أصحاب الصفا وكانوا ثمانين، وكانوا زهاء ثمانين. أت على أصحابي، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقدم رجلاً ويؤخر أخرى لأن ذاك الأنا خصيت فرغ ليه واحد. جاو، أت عليهم، فدخلوا واحداً ثم الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أباهر، لبك يا رسول الله. خليه النبي صلى الله عليه وسلم، اسقي أصحابي. إذن سيكون هو آخر، آخر من يشرب أبو ريس رضي الله فأعطالي الأول قال فشرب حتى رضي فأعطالي الإناء أعطالي الإناء يعطيه لي واحد أخر قال فنظر إليه هل بقي فيه شيء منه فأعطالي الثاني فشرب حتى رضي وأعطالي الثالث والرابي حتى أتى على آخرهم تشرب كامري والإناء في يدي أبيه ريس رضي الله أباهر قال لبك يا رسول الله قال من بقي قال أنت وأنا يا رسول الله قال نبي صلى الله عليه وسلم بل بقيت أنت وأنا اقدم رأسك على رأسك شف النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدم رأسك أنت وأنا يا رسول قال بل أنت وأنا يعني قدم رأسك عدى أنا أباهر لبيك يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اشرب قال ابو حناس رضي الله عنه فشربت حتى رثويت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشرب شش <تصفيق> كذي النبي سلسل كذي بهالعملية كيف قتل فيه ها هذيك الطمع أنه هو غادي يشرب ذيك الأينه كله وحده يلا غرشل إلى قدرتي قال فشرب مرة ثانية قال النبي سل سل أبا هب اشرب فشرب مرة ثالثة فقال لهن بس فقال النبي سلسل اشرب قال والله ما أجد له مسلكاني يا رسول الله ما كان في نجوس صحيح يعني الأعمر أبو ريس رضي الله عنه بالله بن عمر قال والله لا اجد لهما سلكانا يا رسول الله قال فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الإناء وشرب الفضلة وشرب أي ما تبقى وشرب الفضلة هذا الحديث كله عباره ودروس وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس في بيته ما يعني ياكل ذكبيذ كما تقول مات المؤمنين وان الرسول صلى الله عليه وسلم يرضى بالقليل خير كثير إناء من لبن يقف في النبي صلى الله عليه وسلم خير كثير يرضى بالقليل وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم غيره على نفسه لم يشرب هو عادي شوفوا إيش كان الفضل ولا ما كان فضل عادي سقي الخريد وإنما قالوا دعولي أصحابي أصحابه أصحابي ملولين وعلم هذا الأدب هاد الأدب لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه لصاحبه الملازم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عيد على أصحابي يسقي أصحابي حتى يكون آخر أبوه آخر من يشرب من أصحابه السفر فهنا دروس وهنا تعاليم وهنا أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يظهر بين أصحابه بمظهر الرحمة والرأفة والشفقة والعطف والحنان صلى الله عليه وعلى آله ورضي الله عن صحابته الكرام وحشرني وإياكم معهم في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا منت الله بقلب سليم الله مغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك وصل الله وسلم على سيدنا محمد